أنا أدكتار العلماء أن الورش في, في مد البدن ثلاثة أوجه القصر والتوسط والطول غير الكلمات المستثميات والأصول الثلاثة المطالبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ألا بعد درس التاسع لدروس دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب المد والقصر قال الناظم رحمه الله تعالى وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان افصلا ومد له عند عند الفواتح مشبعا وفي عين من وجهان والطول فضلا وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن إذ ليس ساكن وما في الف من حرف مد فينطلق قوله وعن كلهم وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن يذكر الناظم في هذا البيت القسم الثاني من المد الفرعي وهو الذي يتوقف على سكون وهو قسمان القسم قسم الأول يتوقف على سكون أصلي والثاني فيه سكون عارض فالسكون الأصلي هو الذي يوجد في الوصل والوقف ويكون المد بسببه مد لازما ولذلك قال وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن. فذكر هنا المد اللازم وهو ينقسم إلى قسمين كلمي وحرفي أولا المد اللازم الكلمي تعريفه هو أن يأتي بعد, بعد حرف المد سكون لازم وصلا وغفا في كلمة واحدة وهو ينقسم إلى قسمين واحد مثقل اثنين مخفف فالمثقل إذا جاء بعد حرف المد حرف مشدد نحو ولا الضالي الحاقة أتحدوني إلى غير ذلك والمخفف إذا جاء بعد حرف المد حرف ساكن فقط وهو في كلمة الآن تعيني في سورة تونس الأول الآن وقد كنتم والثاني الآن وقد عصيت قبله في كلمة الآن آل في موضعين في سورة يونس وفي كلمة محياي عند من يسكن الياء الأخيرة التي بعد الآلف حكم أي حكم مد لازم نزوم المد ست حركات وصلا ووقفا عند كل القراء وقول لازم وعند سكون الوقف وجهان الصلاة يقصد بذلك القسم الثاني من المد الفرعي الذي يتوقف على سكون وهو ما كان سكونه عارضا للوقف فذكر أن فيه وجهين عند الوقف التوسط والطول لذلك قال وعند سكون الوقف وجهان أصلة فولم يذكر القصر لأن القصر ثابت في الوصل والوقف لكل القراء فكما هو معلوم المد العارض للسكون فيه ثلاثة أوجه لكل, لكل القراء هي القصر والتوسط والمد بخلاف الروم والإشناب وسيأتي الحديث عنهما في موضيه إن شاء الله تعالى بعد ذلك قال ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول في الضلا وفي نحو طاها القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فهم طلع. يذكر الناظم رحمه الله في هذين البيتين أحكام الحروف المفردة في أوائل السور. فقال مدة لأجل الساكن في الحروف المفتتح بها في أوائل السور مدة لها مدة لأجل الساكن ست حركات. والحروف المفردة في أوائل السور عددها أربعة عشر حرفاً مجموعة في كلمة سله من قطعت وهي تنقسم إلى أربعة أقسام. فتكلم هو على قسم الأول بقوله. ومد له عند الفواتح مشبعا اي مد لاجل الساكن في الحروف المفتتح بها السور مدا مشبعا ست حركات بشرط ان يكون هجاء الحرف على ثلاثه احرف وسطها حرف مد وهي السين واللام والكاف والقاف والنون والصاد والمين مثال قاسي ومثال ألف لام إلى غير ذلك وهو ما يسمى بالمد اللازم الحرفي وينقسم إلى قسمين مثقل ومخفف فالمثقل ما اتى فيه بعد حرف المد حرف مشدد مثال اللام في قوله تعالى ألف لام. مد لازم حرفي مثقل لانها اتى بعد حرف المد فيها تشديد والسين في قاسيم فسين تعتبر حرف مد لا حرف مد لازم حرفي مثقل لانه اتى في نهايه السين تشديد والمخفف ما أتى بعد حرف المد حرف ساكن فقط نحو من هذه الأحرف النون والقاف والسين تعتبر مد لازم حرفي مخفف لأنه أتى بعد حرف المد فيها سكون فقط ولم يأتي تشديد وكذلك الميم في قوله تعالى مثلا حاميم تلميم مد لازم حرفي مخفف قوله وفي عين الوجهان والطول في الضلاء هذا القسم الثاني من الحروف المفردة في اوائل السورة وهو حرف العين في اول سورتي مريم والشورة في اول مريم في قوله تعالى كافها يا عين صاد فالعين هنا فيها التوسط حركات أو المد لست حركات والطول أفضل كما قال وابتول فضل وكذلك في أول سورة الشورى حاميم عين سينقاف ثم تكلم على قسم الثالث فقال وفي نحو طاها القصر إذ ليس ساكن أي في الحروف المفردة في نحو كلمة طاها وهي خمسة أحرف حي طهر مجموعة في قولك حي طهر فيها القصر فقط بمقدار حركتين لكل القراء لأنه جاء الحرف فيها على حرفين طاها ألف لام راء الراء في مد مقدار حركتين وهنا يعني نطق الراء النطق صحيحة كذا ألف لام نقول را ولا نقول راه را. فقط بمقدار حركتين مثلا ياسين الياء تمدل بمقدار حركتين حاميم الحاء تمدل بمقدار حركتين وهكذا ثم تكلم على قسم الرابع من الحروف المفردة في أوائل السور فقال وما في ألف من حرف مد فيمطلب هذا هو القسم الرابع وهو حرف الألف له ألف ناميم فالألف قال عنه وفي وما في ألف من حرف مد فيمطلع أي أن الألف في فواتح السور لا تمد أبدا لأنه ليس في وسطها حرف مد فإذا ورد في الميم في أول سورة آل عمران من ألف مين الله لا إله إلا هو هنا حلق الوصل ألف مين بما بعدها يجوز لنا وجهان المد ست حركات على الأصل هكذا القاصر بمقدار حركتين لكون الميم تحركت بالفتح لانتقاء الساكنين وذلك لكل القراء هكذا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو تمد بمقدار حركتين حرة الوصل. أما عند الوقف على ألف لام ميم وفصلها عما بعدها بد من مد الميم ست حركات بلا خلاف وكذلك الورش خاصة هذان الوجهان في اول سورة العنكبود لانه ينقل حركة الهمزة الى الميم قبلها هكذا الاف حسب الناس هذا المد اللازم 6 حركات او القصر بمقدار حركتين نظرا لتحرك الميم بالفتحة بعد نقل حركة الهمزة إليها. هكذا الاف حسب الناس وهذا خاص لورش او هذا خاص لورش اما عند الوقف على الافلام فيكون المد ست حركات لكل القراء لورش ولغيره لا قال بعد ذلك وان تسكن الياء بين فتح واو بكلمة واو فوجهاني يملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة يذكر النظم في هذه الأبيات الثلاثة حكم مدلين وهو نوعان مدلين مهموز ومدلين غير مهموز فمد اللين المهموز هو أن, يأتي يا أو أن تأتي الياء أو الواو ساكنة وقبلها حرف مفتوح وبعدها همزة نحو استيأث كهيئة شيئا السوء سوء شيء فذكر أن لورشا أن ورشا له في ذلك وجهان أن ورشا له فيه وجهان مد اللين المهموز وهي التوسط بمقدار أربع حركات والمد المشبع بمقدار ستة حركات وصلا ووقفا ولذلك قال وإن تسكن الياء بين فتح وامزة بكلمة أواو فوجهان جملة بطول وقصر الطول مقصود به المد ستة حركات والقصر مقصود به التوسط بمقدار أربع حركات وصلا ووقفا لورش هكذا حتى إذا استيأس الرسل هذا التوسط او طول استي اثر الرسل واطول وقف كهيئه الطير كهيئه الطير يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شيئا المقصود بقول الناظم بطول وقصر وصل ورش ووقفه أي بالمد المشبع ست حركات أو التوسط بمقدار أربع حركات وصل وقفا ومعنى قوله وعند سكون الوقف للكل أعمل يذكر الناظم مذهب باقي القراء في مد اللين المهموز بشرط أن يكون همزه آخر الكلمة نحو شيء دائرة السو فلو من الوقف الوجهان على هذا المدلين المأموز الذي يكون فيه الامز متطرف يكون لهم عند الوقف وجهان المد المشبع ست حركات أو التوسط اربع حركات وكذلك لهم وجه ثالث وهو سقوط المد أي القصر بمقدار حركتين ولذلك قال وعنهم سقوط المد فيه يعني باقي القراء غير ورش يقفون هكذا عليهم دائرة السوء حركتين. عليهم دائرة السوء أربع حركات عليهم دائرة السوء ستة حركات لكن ورش ليس عنده إلا التوسط طول وصل وقفا ومع ما قوله وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة نتكلم هنا عن مد اللين غير المهموز قال في حيث لا همزة مدخلة يعني مد اللين غير المهموز مثال بيت وخوف وقريش لا ضير وفعل الخير إلى غير ذلك فكل القراء عند الوقف على هذه الامثله يعني اللي هو مد اللين غير المهموز بما فيه مرش يقفون بمقدار حركتين لا قريش حركتين أو اربع حركات لا قريش أو المد ست حركات لا قريش ورش وباقي القراء يتفقون على مد اللين غير المهموز عند الواح أما عند الوصل فليس هناك أحد يمد مد اللين غير المهموز قال بعد ذلك وفي واوسؤات خلاف لورشهم وعن كل الموجودة أكسر وموئلة ورد خلاف عن أهل الأداء عن ورش في واوسؤات وما تصرف منها لاحو بدت لهما سوآتهما يواري سوآتكم وخلاصة الأقوال في هذه الكلمة كلمة سوآت كيفما جاءت في القرآن على النحو التالي: أولا قصر الواو مع قصر البدل بمقدار حركتين هكذا سوآتهما, سوآتهما الواو ليس فيها مد أبدا ومد البدل حركتين ثانيا قصر الواو مع توسط البدل بمقدار أربع حركات هكذا سوءاتهما ثالثا قصر الواو مع مد البدل بمقدار ست حركات يواري سوءاتكم ست حركات مع قصر الواو رابعا توسط ومد الواو الواو اللي هو مد اللين مع مد البدل بمقدار اربع حركات في كل منهما هكذا يواري سوء نعم فيكون فيها الورش أربعة أوجه جائزة اتفق أهل الأداء عن ورش على قصر الواو الأولى التي بعد المين في لفظ المؤولة في سورة التكوير وإذا المؤولة سؤلت وقصر واو موئلة في سورة الكهف هكذا موئلة هذا معنى قول الناظم وعن كل من المؤولة تقصر وموئلة والمقصود بقصر الواو في هذه الكلمات الثلاث سوآت والمؤودة والموئلة النقط بالواو من غير مد مطلقا مثل النقط بواو فوقكم من غير مد أبدا نعم انتهى باب المد والقصر ونتكلم بعد ذلك عن, عن باب الهمزتين من كلمة قال النظم رحمه الله تعالى وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملة وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا وحققها في فصلت صحبة أعجمي والأولى استبدلت لتسهلا وهمزة أذهبت في الاحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصله وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما يتكلم الناظم عن الهمزتين اللتين تأتيان في كلمة واحدة إذا اجتمع همزة قطع في كلمة واحدة وكانت الأولى منهما مفتوحة دائما لابد بد أن تكون أولى مفتوحة والثانية إما مفتوحة نحو أأنذرتهم أو مفتوحة نحو أإذا أو مضمومة نحو أأنبئكم فإن أهل سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو يسهلون الهمزة الثانية بين الهمزة وبين حرف حركتها إن كانت مفتوحة تسهل بين الهمزة والאלف إن كانت متصورة بين الهمزة والياء إن كانت مضمومة تسهل بين الهمزة والواو فالمفتوحة كما قلنا تسهل بين الهمزة والאלف والمتصورة بين الهمزة والياء والمضمومة تسهل بين الهمزة والواو وقوله وزاد الفتح كلف فلتجمله أي ورد خلاف عن هشام في الهمزة الثانية من المفتوحتين فقط فله فيها التسهيل والتحقيق التسهيل هكذا أنذرتكم أنذرتهم أنذرتهم وبالنسبة للمفتوحة مع المقصورة لأهل سما، إذا المفتوحة مع مضمومة خاصة يعني سمع كذلك أو نبيه. أما هشام فلا يسهل إلا الهمزة الثانية من المفتوحتين وابخلاف. لأنه قال وبذات الفتح خلف لتجمد. قال بعد ذلك وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش. أي أن الهمزة الثانية من المفتوحتين ورد فيها عن ورش مذهب أهل الأداء من أهل مصر عن ورش أنه يبدلها حرف مد. يمجل ست حركات إذا كان بعدها ساكن نحو أنذرتهم فيرويها ورشها كذا أنذرتهم مثلا أسلمتم أسلمتم وله الوجه الأول وهو التسهيل قال عنه وفي بغداد يروى مسهلة أنذرتهم أسلمتم أما إذا كان بعد الهمزة الثانية المفتوحة حرف متحرك مثل آلدو فأنه يمدها حركتين فقط آلدوا آلدو. وهذا الوجه الأول والوجه الثاني التسهيل آلدوا نعم الوجه الإبدان قرأ الإمام الداني على أبي الفتح فارس من روات ورش وبوجه التسهيل من المفتوحتين بين بين قرأ الإمام الداني على طاهر ابن غلبون الذي رواه أهل الأداء من أهل بغداد عن ورش عن وقرأ باقي القراء الذين لم يذكروا معنا في هذه الأبيات بتحقيق الهمزتين في الأنواع الثلاثة وهم ابن ذكوان والكوفيون قال بعد ذلك وحققها في فصلة صحبة أعجمي ولولا استطن لتسهلا أي حقق الهمزة الثانية في لض أعجمي وعربي في سورة فصلت المرموز لهم بكلمة صحبة وهم حمزة والكساء وشعبة ويقرؤون بهمزتين محققتين هكذا أعجمي وعربي أعجمي وعربي قال ولولا أسقطن لتسهل أي أن هشاما يسقط الهمزة الأولى في لض أعجمي ويقرأ بهمزة واحدة محققة هكذا أعجمي وعربي فيكون المسكوت عنهم وهم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن ذكوان وحفص لتحقيق الاولى وتسهيل الثانية هكذا اعجمي وعربي ولورش ادام الثانية حرف مد ست حركات هكذا اعجمي قال بعد ذلك وهمزه اذهبتم في لحقاف شفعت باخرى كما دامت وصالا موصلا قرأ المرموز لهما بالكاف والدال كما دامت وهما ابن عامر وابن كثير بالزيادة همزة في لفظ أذهبتم طيباتكم في سورة الأحقاب فتصير الكلمة بهمزتين شفعت يعني أي عددا زوجيا وهو المقصود بقوله شفعت بأخرى أي همزة واحدة زيد عليها همزة أخرى فصارت شفعا أي عددا زوجيا فتصير الكلمة هكذا أذهبتم ويتكون مذاهب القراء فيها على النحو التالي ألف قرى كثير بهمزتين الأولى محققة والثانية مسهلة أهاذهابتم أذهبتم باء هشام يروي بهمزتين الأولى محققة والثانية مسهلة أو محققة يعني له في الثانية التسهيل والتحقيق هشام أهاذهابتم والثاني أذهبتم وجد الثانية جيم ابن ذاكوان يروي بهمزتين محققتين أذهبتم قال باقي القراء بهمزة واحدة محققة على الإخبار هكذا أذهبتم قال بعد ذلك وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا شفع اي زاد همزة ثانية فصار العدد زوجيا بعد أن كان فرديا زاد همزة ثانية حمزة وشعبة وابن عامر الدمشقي وفي نون أي في سورة نون في أن كان في قلية على أن كان ذا مال وبنين ترى حمزة وشعبة بهمزتين محققتين أأن كان ذَمَالٍ وَبَنِينَ أأن كان الدمشقي مسهلة أي يزيد حمزة ويحقق الأولى ويسهل الثانية هكذا أن كان آه... وقد ذكر الناظم أن ابن عامر يحقق الأولى ويسهل الثانية فتكون مذهب القراء فيها على النحو الثاني حمزة وشامة بأمزتين محققتين أن كان ابن عامر بأمزتين الأولى محققة والثانية مسهلة أن كان باقي القراء بهمزة واحدة أن كان طبعا هذا في سورة نون والقلم وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل قرأ ابن كثير بزيادة همزة في أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم في سورة آل عمران فتصير الكلمة اي يؤتى بعد ان كانت اي يؤتى بهمزه واحده ابن كثير يقراها بهمزتين الاولى محققه والثانيه مسهله اي يؤتى, يؤتى والباقون يقرؤون بهمزه واحده على الاخبار نعم قال بعد ذلك وفي طه وفي الاعراف والشعر بها وآمنتموا للكل ثالثاً ابدلاً وحقق ثان صحبة ولكنبل بإسقاطه الأولى بطاعة قبلة وفي كلها حفص وأبدل في فالعراف منها الواوى والملك مصنع ورد لفظ آمنتم في ثلاث سور هي الأولى قال فرعون أآمنتم به في سورة العراف الثاني والثالث قال آمنتم له في سورة طه وفي سورة الشعراء اتفق القراء على إبدال الهمزة الثالثة ألفا وجوبا لأنها من, من باب مد البدل أصل آمنتم أصل آمنتم وأصل آمنتم أأمنتم فاتفقوا على إبدال الهمزة الثالثة ألفا ثم مذاهب بعد ذلك في الهمزة الأولى والثانية على النحو التالي قال الناظم وطاها وفي الأعراف والشعر بها أآمنتم للكل ثالثة نبديل خلاص انتهينا من هذا البيت البيت الثاني يقول تحقق ثاني صحبة صحبة حمزة والكساء وشعبة يقرؤون بتحقيق الهمزتين في المواضع الثلاثة أآمنتم أآمنتم نعم ثانيا أسقط قنبل الأولى في سورة طاها قال عنها الناظم ولكنبل بإسقاط الأولى بطاها تقبله فيروي آمنتم آمنتم بهمزة واحدة ممدودة مد بدل حركتين. وفي كلها حفص أي في المواضع الثلاثة أسقط الهمزة الأولى حفص فيقرأ آمنتم في المواضع الثلاثة وأبدل كنبل في العراف منها الواو والملك موصلة أي في حالة وصل كلمه امنتم بما قبلها في سوره الاعراف قال فرعون و به قال فرعون و به لقنبل بابدال الاولى و وتسهيل الثانيه هذا بالنسبه لقنبل في حاله وصل كلمه امنتم بما قبلها اما اذا وقف على كلمه فرعون و بدل بكلمه امنتم فانه يحقق الاولى و الثانيه هكذا قال فرعون أآمنتم به. به وكذلك روى قنبل في سوره الملك وتسهيل الثانية في قوله تعالى وإليه النشور وامنتم وصل كلمة النشور بكلمة أمنتم. فيرويها قنبل وإليه النشور ومنتم. أما إذا وقف على كلمة النشور وبدا بكلمة امنتم فانه يحقق الأولى ويسهل الثانية هكذا آمنتم قال الناظم وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو موصلا هذا الذي شرحناه آلفا قال بعد ذلك أو انتهينا من شرح الابيات لكن بقي عندنا باقي القراء وهم نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر المسكوت عنهم يقرؤون بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية في المواضع الثلاثة وتأخذ قراءتهم من ضد قراءة حمزة والكساء وشعبة الذين يحققون الهمزتين فيقرؤون إنهم نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر يقرؤون آمنتم آمنتم ولوش ثلاثة البذلة من الهمز المغير نعم مغير بالتسهيل وان شاء الله نكمل حلعة في الدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين